كذلك يغرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها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 ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعمل الصالحات جنات تجري جناتها تجري من تحتها الأنهار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 لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي يُعِدُّ الْمُتَّقُونَ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 ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا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 فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أشقر الله ذلك بأنهم اتبعوا ما أشقر الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حَسِبَ الذين في قلوبهم مرضٌ الذي خرج الله أضانهم ولو نشاء لأرنا كهم فلا عرفتهم بسمائهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبل حتى نعلم المجاهدين منكم.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 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصَدّوا عن سبيل الله ثم ماتوا ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لكم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهب وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم